أصر إلا من عند الله. إن الله عزيز حكيم. إذ يُشِكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ السَّمَايِمَ اللي يطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان واللي يربط على قلوبكم ويسبت به الأقدام.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 ve in tâğudu nâğud, ve lan tûniyân kum fiâtukum şe'yan, ve lan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 اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَذَكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأرض تخافون أي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 ve iz قال من عندك فأنتر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله Fama kana Allahu mazbəhüm və hüm yastofiru. Vma ləhm وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْبِيَهِ فَاذْلُقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجَعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ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 وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى بَالْرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ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 وإذ إِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذْ تَرْتَئُونَ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا مَا يُغْنِيكُم فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى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 وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ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 وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذْ تَرْتَئُونَ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا مَا يُغْنِيكُم فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ الله أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا فإلى الله تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا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 إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرها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 قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا İnnehum la yuğjizun ve aedu Allah ve adu ikum وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّرْ عَلَى اللَّهِ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 Şebilillahi ve الذين آووا نصرول آيك بعضهم أولياء بعض و الذين آمنوا ولم يه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 هم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بَعْدُ وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم